موقع رياض القرآن يق... يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يجب فأولئك هم الظالمون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 اتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعاطين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 عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير